على من ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها الفرق بين الصابر المخلص في دينه وبين غيره وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخدوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون، وقوله ألف لام ميم حسب الناس أي يتركوا أي يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكاذبين وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة وذلك أن أبان آدم كان في الجنة يأكل منها رغدا حيث شاء في أتم نعمة وأكمل سرور وأرغد عيش كما قال له ربه إن لك الا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ولو تناسلنا فيها لكنا في أرغد عيش وأتم نعمة ولكن إبليس عليه لعائن الله احتال بمكره وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنة إلى دار الشقاء والتعب وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف فعلى العاقل منا معاشر بني آدم أن يتصور الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبي سباه إبليس بمكره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء فيجاهد عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء حتى يرجع إلى الوطن الأول الكريم كما قال العلامه ابن القيم تغمده الله برحمته ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر قصة إبليس مع آدم لتكون نصب أعيننا دائما قوله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير الآية هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ قتل بالبناء للمفعول يحتمل نائب المفعول فيها أن يكون لفظة ربيون وعليه فليس في قتل ضمير أصلى ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا إلى النبي وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده والجملة حالية والرابط الضمير وسوغ اتيان الحال من النكرة التي هي نبي وصفه بالقتل ظلم وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الآية على هذا القول وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية اجمالا والآيات القرآنية مبينه أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال قبل هذا أولئك في الأذلين وقال بعده إن الله قوي عزيز وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله إن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيCon منكم سمئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا الآية وقوله إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكون منكم ألف يغلبوا ألفين وقوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وقوله قل للذين كفروا ستغلبون إلى غير ذلك من الآيات وبيّن تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب وصرح بأن المقتول غير غالب وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين امروا منهم بالقتال في سبيل الله لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب لأنه لم يغالب في شيء وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غلبهم بالسيف كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان فهو مبين أن نصر الرسل المذكورة في قوله إن لننصر رسلنا الآية وفي قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر لأنها نصر خاص والغلبة لغة القهر والنصر لغة إعانة المظلوم فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص وبهذا تعلم أنما ما قاله الإمام الكبير ابن جرير رحمه الله ومن تبعه في تفسير قوله إن لننصر الآية من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد وأن نصره المنصوص في الآية حينئذ يحمل على أحد أمرين أحدهما أن الله ينصره بعد الموت بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا من تسليط بخت نصر عليهم ونحو ذلك الثاني حمل الرسل في قوله إنا لننصر رسلنا على خصوص نبينا صلى الله عليه وسلم وحده قال المؤلف عن هذين الاحتمالين إنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين أحدهما أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع والحكم بأن المقتول من المقاتلين هو المنصور بعيد جدا غير معروف في لسان العرب فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر وكذلك حمل الرسل على نبينا وحده صلى الله عليه وسلم فهو بعيد جدا أيضا والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة لا نزاع فيها الثاني أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة إعانة المظلوم بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غلبة بقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الآية وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن ومر عليك أن الله جعل المقتول قسما مقابلا للغالب في قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبع المرسلين ولا شك أن قوله تعالى كتب الله لاغلبن أنا ورسلي من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا باتا بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى كتب الله لأغلبن الآية أن بعض الناس قال أيظن محمد وأصحابه أن يغلب الروم وفارس كما غلب العرب زاعما أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان لأن صورة السبب لا يمكن إخراجها ويدل له قوله قبله أولئك في الأذلين وقوله بعده إن الله قوي عزيز وسنستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله بقية الحديث في إعراب الآية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته